وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلى هنا واحد وإلى هنا وإلى ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتينا الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء وما يجحب بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قرره من كتاب ولا تخطو بيمينك إذا المرتاب المبطلون بل هو آية بينات في صدور الذين أوتنا لي وما يجحب بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولن يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتنى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقومي قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِمُونَ وَيَفْتَعْدِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا لَا أَدَلٌ مُسَمَّا لَجَاءُهُ وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمخيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرضهم ويقول بوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا ومن الصالحات لنضوئنهم من الجنة غرفاً تجري من تحقي الأنهار وقالدين فيها نعم أدر العالمين الذين صرفوا على ربهم يتوكلون وكاين من دابه لا تحمل رزقها الله يرفقها واياكم وهو السميع العليم سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر يقولون الله فأنا نؤفكون الله يمسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن وإن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيابه, فأحيابه الأرض من بعد موتها ليكونن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون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 ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا خرماً آمناً ويتخطف الناس من خولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم بالمسر من افترى عن الله كذباً أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم أسواً للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهب أن نوصر لنا وإن الله بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م في امن الارض ومن من بعد بغلبهم سيغلبون في بالضين لله الامر من قبل ومن ويومئذ يفرق المؤمنون بنصر الله يَنْصُرُ من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يذب الله وعده ولكن أَكْثَرَ الناس لا يعلمون يعلمون ظاهراً من الخياة الدنيا وهم عن الآخرة هم ظافلون أولم يتفكروا في أنفسهم ما ظلق الله السماوات والأرض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 فما كَانَ اللَّهُ ليظلمهم وَلَكِنْ كَانُوا أَنْكُتَهُمْ يظلمون ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُ الشُّؤَانٍ كَذَّهُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَشْتَهْزِرُونَ اللَّهُ يَرْدَأُ الْخَلْقَةُ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ بِلِسُ الْمُجْرِمُونَ وَلَمْ يَكُلْ